ا ل ل ه رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل ا م وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين ارجو ا ل ن ت ب ا ه ولعند ا ل ي ه س ؤ ا ل يسال طبعا الكلام كله ش ر ح ن ا ه اكثر من م ر ة فلن نعيد ق ر ا ء ة فقط م ر ا ج ع ة حتى نصل للمكان اللي وصلنا اليه بمنهج كتاب ا ل ص ل ا ة المكتوبات اي المفروضات المكتوبات خمس الظهر و أ و ل وقته ذ و ا ل الشمس واخره مصير الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس وهو اول وقت العصر ويبقى حتى تغرب و والاختيار أ ن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين نحن قلنا ص ل ا ة العصر أ و صلواتها ع د ة أ و ق ا ت في وقت ف ض ي ر ه وهناك وقت اختيار وهناك وقت ج و ا د وهناك وقت ك ر ا ه وهناك وقت ح ر م ه في ص ل ا ة العصر مثلا وقت الفضيله و ا ل ص ل ا ة على وقتها وقت الاختيار الى ان يصير الظل مثلين وقت ا ل ج و ا د الى الاسترار ا ل ج و ا د بدون كراهه فاذا صلاه الشمس حال وقت ا ل ك ر ا ه ه فاذا بقي زمن لا يتسع لاكثر من أ ر ب ع ركعات دخل وقت الحرمه اذا أ خ ر ه عن هذا الوقت يعني إ ذ ا كان ا ل ص ل ا ة ي ح ت ا ج أ ر ب ع دقائق و أ خ ر ا ل ص ل ا ة إ ل ى أ ن بقي من الوقت ثلاث دقائق دخل ا ل آ ن في وقت الحرمه يحلم عليه ا ل ت أ خ ي ر إ ل ى هذا الوقت والمغرب بالغروب يعني يدخل ويبقى ق ت المغرب بالغروب و حتى يغيب الشفق ا ل أ ح م ر في القديم إ م ن الشافعي ل ه م ذهبان مذهب قديم ومذهب جديد نحن في المنهج ا ل ش ي خ ابن سام زكريا أ ن ق ا ر ي ما كنا نتعرض للقديم والجديد و إ ن م ا كنا نتكلم ع ل ى القول الراجع في المذهب ا ل م ف ت ا به عند جمهور أ ص ح ا ب ن ا الشافعيين ما يتعرض للخلاف ا ل إ م ا م النووي رحمه الله في المنهاج يتعرض لمسائل الخلاف فيشير إ ل ى اختلاف ا ل أ ص ح ا ب والاختلاف إ ل ى خ ت ف أقوال وإلى اختلاف الأقوال الإمام ا ا ل أ ق و ا ل بين المذهبين القديم والجديد و ا ل ف ت و ى دائما على المذهب الجديد إ ل ا في أربع عشرة م سبع أ أو ل ة س ع ش ر ة م س أ ل ة الدليل فيها مع القديم ولذلك رجح ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله عليهم المذهب القديم مع أ ن الشافعي ة قد تركه ل أ ن ه قد قال كما قال غيرهم ن الفقراء إ ذ ا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح عند أ ص ح ا ب ن ا الدليل الذي يرجح المذهب القديم فرجح القديم على الجديد وهذه ا ل م س أ ل ة م س أ ه وقت المغرب من المسائل التي رجح فيها الاصحاب مذهب الشافعي القديم على مذهبه الجديد مذهبه القديم أن وقت المغربي يبدأ بالغروب وقت أن ويستمر إ ل ى أ ن يغيب الشفق ا ل أ ح م ر وهو ر أ ي جماهير الفقراء وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وسطر ع و ر ة و أ ذ ا ن و إ ق ا م ة وخمس ركعات أ و ب ا ل أ ح ر ف س ب ع ركعات كما نص عليه الشراح ركعتان بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة وثلاث ركعات في ا ل ف ر ي ض ة وركعتان في ا ل س ن ة المذهب الجديد لما نزل يعلم رسول الله أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة صلى به الصبح بغلس لما كان الدنيا غ ر ا م عند فروج الفجر ا ل ص ا ل ح وقلى به ا ل ظ ه ر عندما زالت الشمس عن كبد السماء وقلى به العصر عندما صار ظل الشيء مثليه وصلى به, المغرب عندما غربت الشم. وصلى به العشاء عندما غاب الشفق الاحمر أ ح م ر وجgirlت ل فصلى ل ث ا ا ن ي ص به ب في الاستار العصر ل صلى ظل عندما كان ا شيء وصلى مثلوي المغرب ا صار ا وصلى ظل مثلي ل شيء م عندما غ ر ب ت الشمس و ص ل العشاء إ ل ى ثلث الليل ثم قال له ما بين هذين ي وقت أي أن أن ينتد يصير شيء في المغرب صلى في اليومين في رسدين الشافعي لجديد ضيق من من نسوء وقت ووقت الزوال وقت واحد رحمه الله تعالى الجديد بأن وقت المغرب وقت الصادق تعالى الصبح الفجر الإسفار إلا المغرب الله المغرب المغرب إلى إلى ضل صلى صهر به بأن رحمه أنه ما يمتد كوقت الظهر وقت الصبح وقت العصر وقت الرشاق ولذلك أ ف ت ى ب أ ن وقت المغرب هو زمن لا يستسع ل أ ك ث ر من ستر ع و ر ة و ط ه ا ر ة و أ ذ ا ن و إ ق ا م ة و ص ل ا ة سبع ركعات إ ل ا أن مذهبه القديم ان ل ق د ي م أ وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إ ل ى غياب الشفق ا ل أ ح م ر وذلك بما في حديث مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق هذا دليل المذهب القديم لا ندري ان استدل الشافعي بهذا الحديث على مذهب القديم أ م لم ي س ت د ل به ك ت الينا ب ا ح ج ة ا ل ل أملال إمام الشافعي في بغداد وفيه مذهبه القديم لم الشائع ل بغداد إ في وفيه يصد ي ولا يكاد يجد ا ل إ ن س ا ن نقول عنه وهو من أ ع ظ م الكتب التي صنفها الشافعي يقول إمامه المحدثين ابن ا ل خزيمة ش فالاصحاب ع ي ك ت ب ه اسمه ا ح ج ة م ترك ف ي رجحوا هذه ا ل ر و ا ي ة ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى نعم قالوا صحيحه لكن ما فيها منع من امتداد الوقت بعد هذه ا ل ف ت ر ة لحدد الشافي نحن نعلم أ ن جبريل كل المغرب في اليومين في وقت واحد ولكن ليشير إ ل ى أ ن وقت المغرب ضيق ولكي يبادر الناس إ ل ى ا ل إ س ر ا ع ب ا ل ص ل ا ة حتى لا تفوتهم وقت ساها وسلط تقريبا ولذلك في اليومين في وقت واحد ولكن ضيق تقريبا في في ساها تفل به ا ل حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي قاله ليشرع ل ل ن ا س وقت العباده ة ليشرع ل م و قال ت ع ب ا ا د ة ق لهم وقت, وقت المغرب ما لم يخب الشفاق ا ل ا ع م ر ولذلك رجح ا ل أ ص ح ا ب و رضوان الله عليهم مذهبه القديم على مذهبه الجديد في هذه المساله أ ل ل ة إ أضاف إ ى ذلك مسألة ل كتاب متعددة جثيرة في ا ط ا ر ة وعلى ستأتي المتائب أ كثير في بقية معنا من إن شاء الله في بقية وفي ا الضطر ب الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر ع و ر ة و أ ذ ا ن و إ ق ا م ة وخمس طبعا ركعات طبعا بخلص تغرب راتبتي وركعتان بين ركعات مع وركعتان مجموعة ثبعة نعم شرع على على شرع يعني الأذان والإقامة صار الآن النووي القديم الجديد الوقت ولو سيكلم ولو ترجيش ومد ومد في إيش ط و ل الصلاه ش ر ع في الوقت ر ا ي ن أ ن ا على مذهب جديد ش ر ع في الوقت و ق ر أ سوس البقره م ث ل واقال حتى خرج الوقت المعود ا لسبع و ق ت ت ي ل ركعات والازاله والاقاله وتسعه وخلاص انتهى ولا دا في الصلاه هل تعتبر صلاته اداء ا ن قضاء تعتبر أ د ا ء هل هو آ ث م ليس آ ث م ا ولو قلنا بأن وقت ا لما غ ر شرع ب وقت ولو بيئ في ل و ومد ق ت حتى غ اختصر ب الشفق الأحمر جاز الصحيفة القديم والله、أعلم. هذا بمام النووي الله لما ا على قلت أعلم أظهر رحمه المحرر للرافع هذا الكتاب المنهاج قلت لكم لما تكلمنا ع ل ى المنهج المنهج مختصر من المنهاج المنهج الذي كنا نقراه وللشغل ا ل أ ن ص ا ر ي مختصر هذا الكتاب و ه ذ ا ا ل ك ت ا ب المختصر ن ه ج م للمحرر للامام إ م م ا ا ر ف ع ي ن ل ج ر ف إ الرافعي م ا رحمه الله ما نص على هذه الأمور وربما ينص عليها ربما لا ينص عليها. ربما يرجح بعض الأمور الإمام النووي يرجح ما إمام إمام مثله الله هذه عليها عليها خلافها لا النووي النووي على ولذلك يقول كل نص ينص ينص بعض يستدركها على الرافع يقول في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا والله أ ع ل م في ا ل م ق د م ة لو قرانا ا ل م ق د م ة نجد امام النووي يقول إ ذ ا خ ا ل ف ت الامام الرافعي في مساله من المساله يذكر ر أ ي الرافعي الرافع وبعد ذلك يقول قلت المذهب أ و ا ل أ ظ ه ر أ و ا ل أ ض ع ف كذا وخالفا بذلك ا ل إ م ا م الرافعي حتى يعلمنا ابن هذه ا ل م س أ ل ه استدرك بها الرافع يقول في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا والله أ ع ل م لكننا سنجد في الكتاب كثير من المسائل يقول ا ل إ م ا م النووي في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا والله أ ع ل م وليس فيها مخالفه للرافع وفي آخرها والله لانه م سوف ل لا يذكر راي ف ع ر د به على الرافع, يرد به على الرافع و النوع الثاني زيادات زيادات على الرافع يعني ليس بقول الرافعي ع ن ي ليس تفصيحا بخلاف ما رجحه الرافعي وانما هي زيادات يزيدها في الكتاب يحتاج إ ل ي ه ا اما بيان امر م ج م ع او توضيح امر او ز ي ا د ة ا ل دعاء او يعني أ م ر من ا ل أ م و ر ا ل ه ا م ا ل ت يزيدها يحتاج ي الكتاب إلى النووي على الرافعي حتى يبين لنا أ ن هذه ا ل م س أ ل ه ليست من كلام الرافعي يقول في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا والله أ ع ل م فكيف بدنا نعرف أ ن هذه ز ي ا د ة و ل ا مخالفه الرافعي اذا ذكر ر أ ي الرافعي أ و ل ا ثم ذكر خلافه يدلنا على انه مخالفه و إ ذ ا لم يذكر ر أ ي الرافعي وإنما ذكر الكلام كله بعد ي ن ذكر امور ج د ي د ة ما م ر ت م نكن نعرف أ ن هذه هي زياده ولذلك في, الـ في, الـ في اول الكتاب إمام رحمه النووي الله قال أنه ن الامام خ ا ف ت ل إ ا ل ر ا ف ع ي في بعض ا ل أ م ا ك ن وقلت في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا والله أ ع ل م ا ل ش ر ا يقولون هذه المسائل التي خالف بها النووي الرافعي حوالي خمسين م س أ ل ة بعض ا ل ج ا يا ل يقول مسألة أخي في أكثر من مئة أ كيف ث ر من مئة س ن مسأل يقول يقول أولها ل ت ف ي آخرها ا و ل أعلم ه كيف الشراء ان عدد المساء الخمسين هذا ناتج عن غ ف ل ت ه م عن ت م ي ي ز ما بين هذه ا ل أ م و ر التي زادها النووي أو اتتزرك فاذا عددنا الجميع ا ل أ و ل ق ل ت و في أ ع ط ي ي والله اعلم كثير جدا زياده على خ م س ي ن ولكن التي خالف بها الرافعي حوالي تمثيل ن م ي ق <تصفيق> و وضوء ك الجديد الموسك لأوراكي وأذان الأذان بمؤلي بدينقل ينقضي لعني قدري أي؟ معلش؟ وبعدين هاللومة أو أكيد من داخل المغرب نعم من الوقت العالم ل يزمن غ ر بعد ن م من ب ع الوقت من ا ل م غ ر بعد من ب الآذان من بعد غروب الشمس الزمن يمتد بحيث يتسع في ه ذ ه الغروب اذا ل ل ش م يعني بعد ا كان جزء هو من الزمن والاقامه جزء、الله. من الزمن يعني كان الآذان إذا الغروب قبل、الأداني. ما يهم أ ن ا عندي وقت متزع انا الوقت عندي. ما كنت م ت و ض ي م ع ن ا ا أحزاب لقد و ت ع ن ي م ا د ت و ض ي عندي ز م ن ك ت ب يحتاجه ا ل و ض و قلت القديم واظهر والله أعلم وعلى اعلم ل ا ا انتهى الوقت الوقت غ ر مغرب مغرب ب والعشاق هو هو وقت, مغرب وقت, هل وقت مغرب؟ هو وقت عشاق قالوا هذا عشاق الوقت الشم أبان、الضرب. هل هل له وله يش وقت مش نوك إلى صدق هل هو وقت ا ل ظ ه ر وقت ما في عباده طبع ع ب ا د ا ت ي ل م ف ر و ض ة وكذلك الوقت ما بعد انتهاء الزمن المحدد ل ص ل ا ة المغرب انه قد يرى مثلا ربع س ا ع ة او نصف س ا ع ة يبقى معنا س ا ع ة هذه ا ل س ا ع ة ذمن له تابع للمغرب ولو تابع للعشاء فاضل صلاة مثل ا ل وقت ما بين الشروط إ ل ى زواج الشمس والعشاء يعني وقت العشاء بمغيب الشفق ويبقى إ ل ى الفجر هذا وقت الجواز والاختيار أ ل ا تؤخر عن ثلث الليل وفي ق ت الاختيار يمتد الليل إلى ثلث و قول نصفه. يعني ألا تؤخر عن نصف الليل ف إ ذ ا قال ا ل ن و م وفي قول يشير إ ل ي ن ا إ ل ى أ ن هذا القول ضعيف إذا قال وفي قول نصفه ي ضعيف هذا القول ضعيف. وذكر القول الراجع وذكر والاختيار ألا تؤخر الوقت عن لهم يمتد إلى وفي قول, قول ن والصبح بالفجر ا ا ل ق يعني ي ي ب د أ وقت الصبح بالفجر الصادق تعلمون أ ن الفجر ينقسم إ ل ى قسمين فجر صادق وفجر كاذب والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا ب ا ل أ ف ق ويبقى حتى تطلع الشمس والاختيار ا أ لا تؤخرا اعني الاسفار هذه مسائل كلها نحن لكن ا ي ا شافينها بالمناجين قلت استدراك على الرفع ولا ز ي ا د ة زياده ة ق ل يكره ت س م ي ة المغرب عشاء هذه هو ما تعرض لها باقي الامام النووي زادها ل أ ه م ي ت ه ا ن ش و ف ا ل أ م ا ن العلميه حتى ما يوهم الناس أ ن هذا الكلام كلام ا ر ا ب ع يقول في أ و ل ي قلت و وفي آ خ ر ه والله أ ع ل م وما معنى نحن في, في, شيخ في كل م س أ ل ة يقول وهذه من ز ي ا د ة وهذه أ م ا ن ع ل م ي ة حتى ما ينسب هذا القول النووي ل أ ن ه ما يجوز أ ن ينسب لرجل قولا لم يقله ف أ م ا ن العلمي عندهم كارد أ ن ه كل ك ل م ة يقولون هذا من قولي ومن كلام غيري قلت يكره تسميه ة المغرب عشاء كان المغرب العشاء الأولى والعشاء العشاء الآخرة يسمى ر ك ي قلت يكره تسمية المغرب عشاءا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ع عثمة ش ا ء إنه في في لا تغلبنكم ا ل أ ع ر ا ب على اسم صلاتكم المغرب وتقول ا ل أ ع ر ا ب هي العشاء وهم ف ي مثل تغلبنكم اسم صلاتكم لا الأعراب على ألا ن إ ا العشاء و ه يعتمون بالابل ف ي ك ر ت س م ي ة العشاء ع ت م ة والمغرب عشاء ا ل أ و ل كراهه المغرب أ ن تسمى عشاء ع بحديث البخاري والثاني ح د ي ث مسلم ويكره النوم قبلها قلت ُ يكره ُ تسميه المغرب عشاء ً والعشاء ع ت م ة ً والنوم قبلها يكره ُ النوم قبل صلاه العشاء خشيه ا لما ت تتقد إ ن ان تفوته ا والنوم قبل بيس في خير والله أعلم. الخير ل أعلم. ل ه ا هذا اما ان يكون ع ب ا د ة او م ؤ ا ن س الضيف او ذكر او الكلام في شؤون المسلمين وامورهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال كقراءه ق ر آ ن وحديث و م ذ ا ك ر ة فقه ك د ب ت ن ا هذا ان شاء الله اذا صحت ا ل ن ي ة ويسن ن ا ضيف وزوجة ع نعم العشاء بعد العشاء بعدها يقرع بعدها م الكلام النوم والكلام أعلم صلينا ويسن قبلها إلا والله في خير هذا تعجيل ا ل ص ل ا ة لاول أ و ل ل ق ت ت ويسن ي ع ج الوقت ص ل ل ا ة أ ل ل ا و لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ل ا ة على、وقتها. ويسن ق ت ه ا و ت ع ج ي ل ا ل ص ل ا ة ل أ و ل وقت و ف ي ق و ل ت أ أفضل خ ي ر العشاء وفي قول ت أ خ ي ر العشاء أ ف ض ل ليش ل خ ب ر الشيخين أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء. كان يستحب ان ل ع ش ا ا ء ك يؤخر س ت ح ب أن ي العشاء ولكن الفقهاء قالوا جمع و ا بعض الفقهاء قال بعض الفقهاء قال بان أ ن ن ع افضل بين النبي عليه الصلاة عليه سؤال أ الاعمال أ ع م ل فقال الصلاة ل ولو ى وقتها و البخاري س ل صلى م أنه ل عليه وسلم ه ك ا ن أن يستحب يؤخر ا ل ع طبعا تخيل قلنا وقت الاختيار يؤخر زيادة عن الليل. فبعض الأعمال ش ا قلنا الاختيار التي زيادة الليل الفقهاء قالوا ا ء بأن تخيل وقت يؤخر ثلث أفضل ل ص ل ا ة على وقتها ولذلك المستحب أ ن تصلى العشاء في وقتها وهذا راي جماهير الفقهاء وهو الذي أ ج م ع ت عليه الامه م ع ل الشائع العام الشائع الذائع ل يكاد يكون يعني يعني متفقا ما إجماع إجماع اتفاق بين ن ا ا ل س جميعا ع ل ى مر ا ل ع ص و ر وكر ا ل ر لأن صلاة العشاة تصلى ف ي و ق ت ه ا ولكن عملا ض ا أصحابنا ع أنهم ي ص و و ن في ق ت ه يقودون لا مانع من ت أ خ ي ر ه ا إ ل ى ث ل ث الليل وزاد بعض البقاله الأفضل الأفضل ولكن الافضل ا تاخيرها ر ل ه ا ن ل العشاء ب و وقال إ ن ه ا أ ف ض ر ا ل أ ع م ا ل أ ي ص ل ا ة على وقتها طيب ماذا نعمل بهذا الحديث قال هذا الحديث المراد به أ ن ه كان يستحب ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة لما ت ك و ن في ح ا ج ة لما ت كنت و في في مصلحة ما في مانع عند ذلك عند خ ر الصلاة في مصلحه ة ي ي ق ض ا الله صلى الله عليه وسلم بدلا الجلسة بدلا بالصلاة كان يؤخرها الليل رسول وسلم سلوة أو صلى عليه يخلل عمله إلى يقطع من من أن من أن ويقول الذين يجمعون ما بين ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ و ل ى وهذه يقولون ايضا نقول بمجيب هذا إ ذ ا كانت هناك م ط ل ح ة فلا في مانع أو في هذه او ل ح ا نؤخر الصلاه الى صرورة سلوك ب ع النهر ف ق ا ي وكان رسول الله يستحب ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة العشاء جمعوا بينها قالوا إ ذ اذا خاف النوم إ خاف النوم يعني أ ن تغلبه ع ي ن ه وينام ف ا ل أ ف ض ل أ ن يصلي ا ل ص ل ا ة على وقتها و إ ذ ا كان يعلم انه يبقى مستيقظا ولا تغلبه ع ي ن ه وتفوت ا ل ص ل ا ة عند ذلك يستحب له أ ن يؤخر ا ل ص ل ا ة إ ل ى ثلث الليل يعني آ خ ر حد و ثلث الليل الواحد نعم لا مع ا ل ج م ا ع ة هذا كلام كله على ا ل ج م ه ك ا م ا ل ص ل ا ة انما نتكلم إن على صلاة الإنسان. أنا الصلاه بالانسان هذا به احتمال ل م الصلاه نتكلم نعم نسكن اقوال الفقراء حتى إ ذ ا ر أ ى ا ل إ ن س ا ن قولا لفقيه من هذا القبيل ي ع ن ي سنين ر ت ا به إ ن عندما ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن ك ت ا به ا لفقيه أ ن ا ل ص ل ا ة تؤخر ت أ خ ي ر ص ل ا ة العشاء أ ف ض ل من تقديمها واترابها ل إ ما ننكر عليه لما ورد في البخاري ومسلم أ ن ه ص ل الله عليه وسلم كان ي س ت ع ب تاخير العشاء نحن نقول ح ن ن إ ن هذا القول ضعيف ما في مانع ونجمع ما بين ا ل أ ق و ا ل ولكن إ ذ ا وجدنا إ ن س ا ن ا قال هذا القول ما ننكر عليه نعرف ما هو مصدره من أ ي ن أ ت ى بهذا القول ومن أ ي ن أ ت ى بهذا الحكم الشرعي ويسن الابراد إ ب ر د ا ل ظ ه فِي شِدَّةِ ل ل ح ر ر وَيُسَنُّ ا ا إ ب بالظهر في شده الحر إ ذ ا اشتد الحر ف أ ب ر د بالصلاه ف إ ن ش د ة الحر من فيس جهنم ولكن هل يندب ا ل إ ب ر ا د مطلقا ً سواء كانت البلاد ح ا ر ة أ م ب ا ر د ة وسواء كان ا ل إ ن س ا ن س ا ك ن في المسجد أ و قريب من المسجد أ و بعيد عنه قال في ضوابط قال و ا ل أ ص ح اختصاص ببلد حار و ج م ا ع ة مسجد يقصدونه من بعد أ م ا إ ذ ا كان بيته قريبا من المسجد فلا يندب له ا ل إ ب ر ا د بل يصلي ا ل ص ل ا ة على وقته ا وضابس الإبراد بالصير للجدران ظل يستطيع الإنسان إن يصير به حتى يصل إلى فإلى ظل الإنسان يصل يتأخر متى يصير أن المسجد للجدران حتى فإذا يقل شدة ا ل ح ر ع ن د ذلك يكون ص ل ا ة ويصلى وطبعا ا ل أ ذ ا ن يؤذن ا ل ص ل ا ة في وقتها ومن وقع بعض ص ل ا ت ه في الوقت و بعضها خارج الوقت هل تعتبر ص ل ا ت ه أ و ا ء ا ن ان تعتبر قضاء كان نائم و اراد د أن يصلي ف أ ن ي ص ل ي العصر كبر فغربت الشمس د خ ل الصلاه فغربت الشمس ه لا يعتبر ص ل ا ة أ د ا ء ام قضاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول م ا أ د ر ك ر ك ع ة من الصبح قبل أ ن تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وبناء على ذلك إ ذ ا صلى ر ك ع ة والمرب ا ل ر ك ع ة ليس ا ل ر ك ع ة التي يدركها المسبوق حينما يدخل الى المسجد والامام راكع هناك اذا أ د ر ك ا ل إ م ا م وهو راكع يعتبر مدركا ل ل ر ك ع ة ولكن هنا المراد ا ل ر ك ع ة كامله ة ب س ج د ي ا ا من من أدرك ركعة ل ص بسجدتيها ح قبل أن تطلع ل أن ا ش م فقد أدرك الصبح يدرك الركعة ب يدرك س فإذا وإلا انتهى السجدة الثانية وأشرقت عند ذلك يعتبر خلاته أداء وإلا إذا كان يعتبر وقال أ ش ر ت ش م في الصبح ل ا قضاء إذا ه وأشرقت يقال أ إن وقع في ا م الظهر ا فقضاء طالباً يقال الصبح والعصر والمغرب و ا ل ا سوا كل ع ش ا ر ة كلمة إلى الخلاف كل يقول فيها النووي الصحيح الأصحح وقوع أو أيضاً فيها او الظاهر او ا ل م ش ه و ر او المذهب يشير بذلك الى وجود الخلاف وانا ما اريد ان اتعرض للمسائل ا ل خ ل ا ف ي ة يكفينا ان نفهم انه لا خلاف في المساله والارضح المفتى به هو الذي ينط عليه الامام رحمه ل النووي م ه نفسه ط ر ح ل ه الله سنتكلم عنها ان شاء الله في كل م ر ة نشرح بعض الاصطلاحات ل ا ا ح ت ومن ج د ن عنده في في فهو البادية غيون ما ساعة والشمس في غيون السماء فهو عارف ا ل و ق هل الظهر الظهر هل يستهد اجتهد دخل دخل دخل العصر لم يخل وسائل بالورد واجتهاد ده اجتهد وقت او وقت وقت او ما وقت وقت يشهد. يشهد. كثيرة. اما كثيرة هذا مر معنا ايضا و لا ما يمكن ع ان د التغذيش ي ق و ل ثلاث ا ن مثلا ر ة م سبحان الله ل مثلا لها دخل وقت العصر الثوف صلاة العصر والظهر طل الظهر الثوف دخل وقت العصر يقول يصلي بين العصر ه أنه قام من ما المغرب يعمل كذا فإذا عادتي فإذا وخاف فإذا كذا وقت وقت يخيط وبين ع بين بين بمرد أ و ذكر أ و ق ر ا ء ة ق ر آ ن أ و سماع دك ي المجرب و ي ح ي د ي ك المجرب في قراءه الفجر فانت ي ق ن واحد ا ج ت ه د واتيقن الصلاه ت قبل الوقت ا ج ت ه د في عندي الان عندي حالات اولى أ ن يتيقن أ ن الصلاه ت قد وقعت بعد الوقت واحد ا ج ت ه د فغلب على ظ ن ي أ ن وقت الظهر قد دخل فقام وصلى الظهر قام الظهر وصلى بعد أ ن انتهى من ا ل ص ل ا ة سلل قشعت السحب و إ ل ى به وقت المغرب ماذا يعمل ا ل آ ن نقول له صلاتك وقعت قضاء ا حقا قضاءا و انت لست اثما في هذا ل أ ن ك اجتهدت و إ ذ ا اجتهد المجتهد ف م ط ا ب فله أ ج ر ا ن و إ ذ ا اجتهد ف أ خ ط أ فله أ ج ر ا ن واحد ولا ت ع ج ر ا ش ت ر ط و قضاء ه ذ ه ما فيه ا شيء و ا ل إ ن س ا ن لا يجب ر ط لا ي عليه أ ن يتعرض ل ل أ د ا ء أو او ل ق ض ا ء النية ذ فيته ه القضاء ا ك ل ا طبعا م نعم فيته ح م النيه يجب ا ت ع ر ض لها هو ق ة ا ل ص أ د ا ويتبين له ان ص ل ا ة ا ق ض ا ء م ا يشترط التعرض ل ل أ د ا ء والقضاء ا ل و ض ب يكون في إ ش ك ا ل أ ك ث ر ليس الان و إ ن م ا لو صلى ا ل ظ ه ر أو صلى ل ا ع ص س باجتهاده انقطعت السحب و إ ذ ا به استغرق الظهر و د ا ئ ت ه العطس ماذا يعمل يظلها صلاة الله صلاة الظهر ظللها بانه عام طابق طابق وقعت موقع عند دعمك أ ن ه ا د ا واذا بها قضاء ما في مانع ح ة وقعت موقعا وفي ا ل ع ذ ر وتبين لك ا ل آ ن أ ن الوقت ضدها وقت الظهر ق في هذه الحاله ايضا تعتبر الصلاه التي ص ل ا ن ا ف ل ة م ط ل ق ة ويجب عليه أ ن يصلي ا ل ع ص ر إ ذ ا دخل وقتها لا ع ب ر ة بالظن ا ل ب ي ن خطر ف إ ن تيقن صلاته قبل الوقت قضى اذ قضى ليس هل و ح تم ى ن س ي يعني ه <تصفيق> ذهل قضاء ق ا ل و ت حتى ن س م ي ه قضاء ق ولم و م ر ا د و ا القضاء الشرعي ل ي ا خارج وقتها اعاد د ا ه الصلاه ة طبعا ذ ا إذا كان إذا بنفس اليوم يعني إذا كان بنفس اليوم يعاده كلام نفس يعني بنفس في تبويلي نفهم إمام صليت المغرب زال السحاب من السماء و إ ذ ا بالوقت الشمس تستمشفقه ماذا يجب علي ه هذه、العالة. في اعيد ل ا ل ع ا ل ص ل ا ة عندما ي أ ت ي وقت المغرب وصلي المغرب لكن لنفذ أ ن ن ي ما صليت انا ل ي و م أ م اليوم ت ا ل ي ما زال السحاب اليوم لا زال السحاب باقيا والوقت مضطرع عندي لكن معي س ا ع ة م ل ق ب ط ة س ا ع ة م ل ق ب ط ة ما لي عارف الوقت تماما لكن عم بعرف ح ا ل ي بي ص د ت ن ا مثلا س ا ع ة اثنين ا ل ي و م ق ل ت العصر ا ل س ا ع ة اربعه ق ل ي ت المغرب الساعه ست م ث ر ا جيت بعد يومين او ث ل ا ث ة زالت سحاب او ا س ت ف ع ت ان اهتدي الى الوقت المضبوط وتبين لي ان صلاتي التي كنت قد صليتها صليتها قبل الوقت الان م ع في وقت حيجي و ص ل ي فيه الصلاه صليت من ايام وانتهى ماذا اعمل في هذه الحاله, الحالة يجب علي قضاء الله تصير ك ل م ة و ا ض ح ة إ ذ ا كان ب نفس اليوم ع ا د ي ا في قضاء لها نفس الوقت ما دخل حصل لها لما يشغل الوقت لكن بدي أفسر أني ن ا ص ل ي ت ا ل م غ ر ب قبل ا ل و واحد ق ت ي و م بكرة أيضا صليت المغرب قبل الوقت بناء على الاجتهاد اللي عندي بعد ع د ة أ ي ا م تبين لي على أ ن صلاتي التي صليتها ولكن يجب ان يكون هناك افضل من ا ل ان ي ك هناك ا ض ل من اجل ا ي ك ه ا ك ف ض ل من ا ل ا يكون هناك افضل من ا ل ان ي ك و ا ك ف ض ن ا ل ان يكون ه ا ف ل اجل ان يكون ن ا ك ف ض م اجل ان يكون هناك افضل اجل ان يكون ن ا ك ا ف م اجل ان يكون هناك ا ف ل ن اجل ان يكون ا ك ع ف ل م اجل ان ك و ن ه ن ا افضل ن اجل يكون هناك ا ل من اجل ان ي ك و ا ك ا ف من اجل ان ي ك ه ا ك افضل من اجل ان يكون هناك ا ف ض ح من اجل ا ي ج ب ع ل ي ك ا ل ق ض ا ء ل ان يكون ه ا ء ي ص ل كل ما ب ع ض يقوم ويصلي الصبح ثم الظهر ثم ا ل ع ص ر ثم المغرب ثم العشاء ويقضيها هذا إ ذ ا كانت قليله ليوم أ و يومين مثلا الترتيب افضل وما اذا كان ط و ي ل ة سنوات ط و ي ل ة عند ذلك يصلي كيفما اتفق له كل وقت ف ا ض فيه ا س ت ط ا ع ت ه أ ن يقضي به ص ل ا ة من الصلوات المسيحة بمثلات العسر شاء الله ألم بالمدة م ويبادر ق ق ي يقضي ه ا العسر لا لا نفس وقت ي ي وقت ب بالفائز ه يعني ويبادر بالفائتي مجرد ما عرف ا ل إ ن س ا ن أ ن ذمته إن قد شغلت صار في ا ل ع ب ا د ة صافيه عليه、دين. يجب عليه القضاء يبادر بالفائز فورا ويبادر بالفائز هذا ف ا ئ ت ا ن ف ا ت بعذر ف ا ل م ب ا د ر ة به م ن د و ب ة و إ ن فات بغير عذر ف ا ل م ب ا د ر ة به و ا ج ب ة يجب عليك فورا ان تقوم وتصلي ا ل ص ل ا ة التي فاتتك بغير عذر ويسن ترتيبه يسن ترتيبه السواج ترتيب الظهر يعني محصورة وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف ف وجدت ت ه ظهر ا ان علي صلاة علي يقضل بس و وقت العصر لكن لست في عام ن ي المتدع ساعة اربعة العصر باقيرة اصلي الظهر اصلي ص صلاة ر الظهر بعذر اذا كانت صلاة قد فاتتني بعذر يندب لي أن اصلي قد اولا ثم و أ م ا إ ذ ا فاتتني بغير عذر كنت عاصيا في تركها يجب علي أ ن اصلي الظهر أ و ل ا ثم العصر ل ي ش لأن وقت ا ل ع ا متسع وقت العصر متسع لو مشت أ ن ا لست م ك ل ف ا ل أ ن ه عندي وقت متسع ما يقال اني عاصي ل أ ن الله أ ج ا ز لي أ ن اوقعها في الزمن ا ل أ و ل أ و الثاني أ و الثالث أ و الرابع الى اخر الوقت واجب موسع واما ص ل ا ة الظهر التي فاتتني أ ن ا ع اصبح لذمتي هي لو مثت س أ س أ ل عنها و ط ا ل ب بها أ ن ا ع اصبح ا ل ت خ ي ر هنا وبذلك قالوا إ ذ ا فاتته ب ع ذ ر يندب تقديمها ع ن ا ل ح ا ض ر ة التي لا يخاف قوتها قولوا بصلاة والجمعه قولوا بصلاة والجمعه صلاة الظهر جمعه جمعه مقدم شيء إ ذ ا كانت فاتتك بعذر يجب تقديمها لا تقدم على ا ل ي الآية الظهر أولاً وبعد تصلي ما في ج م ا ع ة لي ن اذ لا يمكن ان في م ع يعني ي ص ل ي الظهر وراء ا ل إ م ا م ه ويصلي ا ل ع ص ر ي ج وتقديمه ز و على ا ل ح ا ض ر ة التي لا يخاف ك و ت ه ا و أ م ا إ ذ ا كان عرف ب أ ن ه لو ص ل ى الظهر حتفوت أ ي ض ا ً ا ل ع ص ر لا في هذه ا ل ح ا ل ة يصلي العصر و ي ت فايتة ة ف يعني ي ص ل العصر وبعد ذلك يصلي الظهر وتكره ا ل ص ل ا ة عند الاستواء وتكره الصلاة قلنا ا ل أ و ق ا ت المكروهه خ م س ة وتكره ا ل ص ل ا ة عند الاستواء استواء الشمس في كبد السماء وطبعا الصلاه مكروها ي ن ا ف ل ا ل م ط ل ق ة النافله م ك ن المطلقه كان يقوم ويقول سويت ان اصلي لله ركعتين بدون سبب هذه ا ل ك ر ا ه ة يستثنى منها اشياء اولا ا ل ص ل ا ة يوم ا ل ج م ع ة فاذا ص ل ا ل ج م ع ة وقت الاستواء لا تكون م ك ر و ه ة ولا م ح ر م ة سواء كانت ج م ع ة ام كانت ظهرا كان لم يحضر ا ل ج م ع ة ف ي ج و ز ل و ان يصلي وقت الاستواء طبعا هذا الكلام من ا ل ن ا ح ي ة النظريه ة وإلا فمن يعني يكون كان فمن مين يعني صعب كل ا ل ا س ت و ا ء اثناء يذوب اكثر من ثواني ليس دقائق لكنه ا لم يستمر ف ت ر ة و ج ي ز ة جدا ً وبعد ه ذ الوقت هذا ا ا ل أ و ل ا ل ل ي تحرم به الصلاه هو وقت الاستواء والوقت الثاني بعد صلاه الصبح ف إ ذ ا س ل ى الصبح حرم عليه أ ن يصلي ن ا ف ل ة م ط ل ق ة بعدها اذا ما صلى ا ل ف ر ي ض ة يجوز له أ ن يصلي ا ل ن ا ف ل ة المطلقه ة الى متى يستمر هذا ل ف ظ له ما صلى الصبح حتى ي ل ق ا ل أ ف ق هل يجوز أ ن يصلي ا ل ن ا ف ل ة ا ل م ط ل ق ة قال له في هذه الحاله تتعلق الحرمه بالزمان ا ل ح ر م ة في ص ل ا ة الفجر إ م ا أ ن تتعلق بفعل ا ل إ ن س ا ن واما أ ن تتعلى ّ بالزمان ف إ ذ ا صلى الصبح يفرض أ ن ه صلاه في وقته يحرم عليه أ ن يصلي ن ا ف ل ة م ط ل ق ة بعد ط ل ا ه الصبح في الوقت ا ل أ و ل و اخرها حتى أسفرت اسفرت ل ش م أ س الجو أ ف ق أ ض ا ء يحرم عليه أ ن يصلي ا ل ن ا ف ل ة ا ل م ط ل ق ة ص ل ى الصبح او لم يصليها لان الكراهه هنا تعلقت بالزمان تعلق فاذا صلى الصبح تحرم عليه ا ل ن ا ف ل ة ا ل م ط ل ق ة هنا الحرم متعلقه بالفعل فالاخر ا ل ص ل ا ة عن وقتها الاول الى وقتها الثاني او الثالث او الرابع و ب ي ض الافق عند ذلك يحرم عليه ان يصلي ا ل ن ا ف ل ة ا ل م ط ل ق ة ولو لم يصل ي الفجر ل أ ن ا ل ح ر م ة تعلقت ت بالزمان وكذلك في العصر إ ذ ا صلى العصر حرم عليه أ ن يصلي ن ا ف ل ة م ط ل ق ة ف إ ذ ا أ خ ر ص ل ا ة العصر عن وقتها ا ل أ و ل إ ل ى م ص ف ة الشمس استمر للعصر تقول لو حرام عليك أ ي ض ا أ ن تصلي ن ا ف ل ة م ط ل ق ة ل أ ن ا ل ح ر م ة ا ل آ ن تعلقت بالزمان فإذا ب ا ل ا ن في ص ل ا ة الصبح و ص ل ا ة العصر ف إ ذ ا صلى الصبح والعصر تعلقت ا ل ح ر م ي ب العصر ف إ ذ ا اخرهما إ ل ى أ ن دخل بيرض او صلاه الشرس العصر أ ي ض ا صار حرام ص ل ا ة النافذه ا ل م ط ل ق ة ل أ ن ا ل ح ر م ة ت ت ع ل ق ت بالزمن ا و بعد الصبح حتى ت ت ك ع الشمس ك و العصر حتى تغربه هذه اوقات أ و ق ا ت ا ل ح ر م ة ط ي ب هل هذه كل عباده حرام قلنا لا إ ل ا ا ل ص ل ا ة التي لها سبب مثل تحيه المسجد والكسوف والخسوف و س ج د ة الشكر و ا ل ت ل ا و ة و ص ل ا ة الجنازه أ ن ا قلنا السبب إ م ا أ ن يكون متقدم مثل دخول تحيه المسجد أ ن ا دخلت المسجد فيندب لي ان اصلي ركعتين صلاه ركعتين أ ي سببها سبب الدخول الدخول متقدم السبب متقدم وبناء على ذلك يجوز أ ن تصلي ا ل ن ا ف ل ة ا ل آ ن بوقت ا ك ر ا ه ا لوجود السبب إ ذ ا كسفت الشمس يندم ل ل إ ن س ا ن ان يصلي صلاه الكسوف كسوف الشمس مقارن ا ل ص ل ا ة والكسوف مع بعض السبب والمثبات مع بعض قال يجوز أ ن تصلي ا ل ص ل ا ة وقت ق ر ا ء ه ل أ ن السبب مقارن ف إ ذ ا كان السبب م ت أ خ ر ا مثل ركعتين إ ح ر ا م ركعتين إ ح ر ا م أ ن ا أ و ل شيء أ ص ل ي الركعتين وبعد ذلك أ ح ر م سبب ا ل ص ل ا ة هو ا ل إ ح ر ا م ا ل ل ي ت د ع ى ا ل ص ل ا ة ا ل إ ح ر ا م إ ح ر ا م متقدم ولا م ت أ خ ر م ت أ خ ر وستصلي بعدين بعد ذلك أ ح ر م قال ما يجوز لك أ ن تصلي ركعتين ا ل إ ح ر ا م في أ و ق ا ت الحرم أ و ق ا ت ا ل ك ر ا ه ة ل أ ن سببها م ت أ خ ر وبناء على ذلك الناس ا ل ل ي ط ل ع و ا من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة يريدون ا ل ع م ر ة ي ص ل و ن إ ل ى ابار علي الشمس لم تشرق بعد فلا يجوز لهم أ ن يصلوا ركعتين الاحرام ل أ ن ه سيصلي وبعد ذلك يحرم سبب م ت أ خ ر يحرم دون أ ن يصلي